ايش كانوا روس كما قال عبد الوجه كان ناسهم كلمه واحده تبعت الله النبي من وش من بشرهم الايه قال الانسان ما الفائده من نبي بعد ادم اذا كان المنظر لم منظر التبين كل كل نافعه هذيك للناس بالشريعه التي نس نسوها وفي هذا لا يكون لإراقة الاغراض من الناس تماما فيراحشون الى الرسول ويمكن النبي الذي يذكرهم بالشريعه قالوا تعالى ان عندنا تراثا فيها وقولا ونحكم بها من ان النبيون الذين اسلموا للذين حال هذا وثائق من النبي لان هذا الاغراض اغراض قوي ما فائده من قوه البلاد سهله أجواء مثل تذكير الناس بما غفل عنه من شريعته، ولهذا جاءت الحديث لكنه ضعيف، ولما أمة كأنبياء بني إسرائيل، ما نصه صحيح لكن ضعيف من هذا أنه مسنّب للرسول الله عليه وعليه السلام. اول رسل اول الرسل نوح واخره محمد, محمد صلى الله عليه وسلم واعلم انك ستجد في بعض كتب التاريخ ان ادريس قبلنا وان فيه ايضا اخرين شيخ ونسيت الاسم ثالث كل هذا كله ليس باسمه النزيز بعد الوقفه وقد قال بعض العلماء ان النذيز ان النذيز من انبياء من الرسل زيبل يسوع لانه جاء نيوز في عهد سيدنا لكن نعلم علم اليقين انه ليس قد من شديد المثلين قال عمر بن مجد لا ما دليلنا ان الرسول اول الرسل على علا استدلال بالحكم على الحكم قال الله عز وجل ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده فقال عز وجل ولقد افسنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما انه هو توركه فاصره الله وهي القبنه وجعل في ذريتنا ان هو توركه فمن زعم أن أديس قبل المصحف قد كذب القرآن عليهم أن يتوبوا إلى الله من ه من هذا الارتقاء الرسل عليهم السلام هم آعلى طبقات البشر الذين أنعم الله عليهم قال الله تعالى وَمَن يُبَعِّضُ فَسُورًا فَوُلَيْكَ مَعَ اللَّيْنَ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّعَلَاءِ وَالصَّادِقِينَ هَذِهِ أَرْبَعَةٌ سنة. النبيون يدخل بينهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء ثم الرسل أفضلهم خمسة هم من عزم يذكر في القرآن في موضعين في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى اقرأ الأخ ما في سورة الأحزاب اقرا ادمج القران الله ما المشكله كل نعم يا با كل لا بصوا نسك الاول والثاني نشغل اول البقره الى الكهف ما رجع طريق ثانك صبر لو سيدنا يدك ما في سيدنا ابراهيم ما في سيدنا ابراهيم سيدنا حينها كما لنا حينه ليك كما حينه الى نوري وراشد اتشنوا عائله من يدك <تصفح> <تصفح> نعم وليد لنا حينه ليك كما حينه لا ما فيها لنا حينه النبي <تكلم> غرب غرب نعم اللي عاجبه ارجو لا الشيطان الرئيس لا بدك من <تكلم> النبي غرب اللي اسان ايش هاي اخرنا قام <تصفيق> <هل دايزوه؟ تصفيق> من كل نوح وابراهيم واموس وابن يوسف قال جاي شوره احزاب كما و الى اخوان النبي المذابق ومن و من وابراهيم وموسى وعيسى الشوره اذكر كان شرع على المسلمين ما وصينا به روحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى نبينا ولا تضركم احسن شرع لكم دين ما وصى به محمد والذي احيينا اليه وما وصانا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين سبحان الله هذه الوصيه الاولين والاخرين ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه فانوا توصي ان لا تجوز الجلبيه قامت الدين وعدم التفرق في الدين حوالي 5 بسم الله قُلْ الْعَبْدِ اَطْرَدُهُ يُحَنَّبُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَانَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ولما التقوا في في الإسراء أنه في الإسراء إبراهيم بمن حمل الفنفا صلى وراء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعلوهم انه لا يقدموا في امانه الى نشر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو اشرف العالم طيب الثاني ابراهيم الخليل عليه السلام يلي مصدر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي قرر الوقي واتقى الله ابراهيم خليلا والذي اختلهه الله تعالى ببليه لا صع عن علينا الا العز منزل الجهل البلية؟, البليه انه كذب على الصادق والسلام واتاه ابنه اسماعيل هذا كذبه ونالو ما الى اتا الفريد الوحيد على كبر شيء يكمن في قلب ابي في غايه المحبه للبشر لم ندرك ان عم استعد فلن يكون مثلا لا تمده ولم يكن قديرا انفرادا نفسه بلا مسائل يعني بدا يمشي معه تعلق قلبه به تماما ففتحانه الله ها الله العظيم راى في منام انهم جاء بحديده وقال له انبياء الصراحه هي حق غير الحق واحد فقال لهم يا هله اني اغرض من اني ادعو فهموا هذا قاله في وجهه صغير لكن اراد ان ينسخ فجاء الابن فجاء له في حاجه ما يقف من الانتفاع وانبياء على يا اتقي اذا لم يقول هذا الذحم جاءت ان تؤمر حتى نبيهم انهم يفروا لانتثال امر الله زوجا اذا ما تؤمر ستجدوني ستجدوني ان شاء الله منصبين ان شاء الله ناجدا لا تقولن لشيء تفعل ذلك غدا الا ان شاء سنتقابل ان شاء الله مستقبلا اتفق الاب والد ولده على ذلك فلما اسلم يعني تسلم لامر الله وكن له ابوه للجبيل يعني على الارض الجبيه وانما كذب على جبيل دون ان البحر مستقيا لان لا يرى وجه ابنه والثكين فلوه على رقبته فـ في فـ فيخفف هو عن نفسه ويخفف أيضا على لبين يخفف على لبين لما سله الجبين جاء الفرج من الله سوَّى ففرج الله عَمَرا وناديناه إِلَّا إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَبَّزَتْهُ إِلَيَّ إنا كذلك نذن المصير إن هذا له البراء العظيم بي والله أفهمت يا أخي هذه هذه الحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الثرثام يدل على أن حبة الله في قلبي برميل إيش أعظم من حبة الولد. فكان إبراهيم خليل الله عزوجل أعطى ظل خلة، والخلة يا جماعة الخلة هي أعلى أنواع الحب. المحبة رقم عشر وقيل ثالث، لكن أعلىها إيش؟ الخلة. عليه الخلود وفي هذا يقول الشاعر لمعشوقته قد تخللت مسلك الروح مني ووجدني صوني يا خليلني لان محبته تخللت مسلك بوح العرو والعظام والمخ كل شيء ولهذا قال الشاعر المغبون قال الشاعر المغبون قال توني كب من جهوى فقلت له العشق اعظم او ابلغ نسيت الكلمه مما في المجامع العشق لا سفيق الدار صاحبه واننا يستفي وان ابن وان ما يسع المخلوق في ختين في ختين فلمزم ان كل اعلى وان حي فتقول ان تخلو ابراهيم خليلا جريئا على ان على ان ابراهيم ايش بعد الذي صار نعم بعد الذي صار ايش بعد الذي صار لا يا يدل على ان ابراهيم بالنسبه الى الزوجان اعلن يكون المحب فيه استعاده المحبه ادروننا ما ماذا قال ماذا قال المحدثون الذين يقولون ان الله لا يخلف قالوا اتخذوا الله ربنا خليلا ماخوذ من الخله النع من الخله بالكسر يعني التقاء فقال اتخذوا الله ربكم اي فقيرا الي ثب لكم على هذا التحديد كل انسان على دعمه يستكون كش خليل لله يعني كل انسان مستقي الله وجهه ودعنا نقول الخليل هو الذي بلغ غايه ال قال نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امه خليلا لاتخذت عبدا هنا كلمه شائعه عند الناس يقولون ابراهيم خليل الله محمد حبيب الله موسى كريم الله. والذين يقولون محمد حبيب الله قد هدموا حق رسول عليه الصلاة والسلام لأن محمده عقل من خلة ولذلك لا يمكن أن نقول إن فينا نعم من البشر خلينا لله إلا اثناء إبراهيم نمشي ومحمد عليه الصلاة والسلام لكن محمد كذب إنما يحب المسلمين يحب الذين يقاتلون بسبيل الصفة وأنا أشبه ذلك لكي تتأدب عن الخلة إلى الحب ولذلك يقول بعض لا أخن بنزول الحبيب نبي نزول الحبيب إن ضفد الحبيب إليه ما ما نكر عليه. لكن انقصد الحبيب لله قلنا الحرير الحرير اكمل من الحديد وانا احكي لكم يزاد الحديد الا على حد قوله والا فصواب انه يزاد قبر لا نستبصر عليه الصادق المستر وللهذا يختم ان يقول اذا من اراد ان يذهب الى المدينه احلا دون طلب سلّم لي على رسوله هو مستعد ما اجي عن هذه فات هل يظن ان هذا المسافر سينزل ضيفا على الرسول يا اخي سلام بيد سلمنا على رسول فهناك من هم امناء اقو وهم الملائكه تحمل سلامها اليكم اللهم صل وسلم عليك وهم افضل وهم أوزع من هذا الرجل الذي أوصيته أن يسلم لك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلنا في هذه المسألة، لكن أرجو أن يكون في هذه اللقاء فائدة. إن شاء الله. ولا جاء على. جمل البحث. طيب. تقرأ عليه.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 وصلنا الى قوله واليوم الاخر ان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ذكرنا ان الايمان بالله يتضمن الايمان بامور اربعه الوجود خلافا للشوعيه والملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل وانفراد الربوبيه وانفراده بالاوحديه والوالأسماء والصفات. الإيمان بالملائكة يجب الإيمان بأسماء من علم أسماء ووضايفهم أيضا وأشكالهم وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل على صورته التي حلق عليها له ست مئة جناح قد سدر فوق. رأه مرة تين مرة تين تلاه ومرة عند ستة المنتهى. وذكرنا ما ما شاء الله من هذا. المعنى والفروج كذلك وذكرنا ان القران الكريم مهيمن عليها ناسخ لها ورسله بيّنا الفرق بين النبي والرسول ان النبي هو هائل بالشر ولا مؤمر بالتبليغ فيكون الوحي له كالتذكير للامه وان الرسول فهو الذي امر ان يبلغ وهذا قول قول جمهور وهو الذي لا يرجع عليه اشكال لان من قال ان النبي ولا المجدد لنبوة من قبله او ما اشبه ذلك في هنا لان ادم نبي وليس قبله احد واليوم الاخر هذا مبتدا درس الليله ان شاء الله الاعمان باليوم الاخر اليوم الاخر هو يوم القيامه وسمي اخر لان انه اخر مراحل بني ادم وغيرهم ايضا فاللسان له اربع دور في بطن امه وفي الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامه وهو اخرها الاعمان باليوم الاخر يتضمن اولا الايمان بوقوعه وانه واقع لا محاله لان الله تعالى اخبر به في كتابه وكذلك في السنه وكثيرا ما يقلن الله تعالى بين الايمان بالله واليوم الاخر لانه لان من لم يؤمن باليوم الاخر لا يعمل لانه يرى انه لا حساب يترمن اليمان بكل ما صح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مما يكون في ذلك اليوم وما ذكر في القران من باب اولى من كون الناس يحشرون يوم القيامه صفات عراة غرلا مهمل يعني ايش معهم مال وهذا في قوله تعالى كما بدانا اول خلق نعيد كذلك الإيمان بما ذكر فيه من الحول والشفاعة والصرط والجنة والنار وما فيهما من نعيم الجنة وعذاب النار كل ما جاء في التبسملة قال شيخ الإسلام رحمه الله ويذكر في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت كل ما يكون بعد الموت مثل الفسنة في القبر فان الناس يقتلون في قبورهم ويسالون عن ثلاثه اشياء من ربك ومدينك والنبي وكذلك يؤمنون بعلم قبر وعذابه لان ذلك ثابت بالقران والسنه واجماع السلف هذا الامام اليوم الاخر اليوم الاخر على وصفه هو الاخر وهنا ننبه على ما نسمعه في بعض الإدعاءات أو نقرأه في بعض الصحف إذا مات الإنسان قالوا إنه انتقل إلى مثواه الأخير هذا غلط غلط عظيم ولو لا أننا نعلم مراد قائله لا قلنا إنه إنكار البعض لأنه إذا كان القبر مثوا الأخير فهذا يتضمن إيش إن إنكار البعض كانت مساله خطيره لكن بعض الناس ان يق الى قال ناس وقولا اخذ به وهو لا يتامل معنا والقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره فهنا اعاد الفعل لاهميه الايمان بالقدر الفعل ما هو جوهري لان الايمان بالقدر مهم جدا جدا وخطير جدا جدا الايمان بالقدر يتضمن اربعه عموم الاول ان تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جمله وتفصيلا ان الله عالم ما يكون في المستقبل الى ما لا نهايه له جمله وتفصيلا بما يفعله هو سبحانه وتعالى وبما يفعله المخلوق المخلوق هذه واحده جليلها عموم الادله والله بكل شيء عليم وخصوص العلم بالغيب وقد قال موسى عليه الصلاه والسلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى اي لا يجهل ولا ينسى نعلم وقد ذكر الله عز وجل العلم في ايات كثيره جمله وتفصيلا قال عز وجل بالجمله والله بكل شيء عليم وقال تعالى الله الذي خلق الثمرات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير اي اخبرناكم بهذا لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم فالذم مجمل ام مفصل مجمل قد احاط بكل شيء علمه التفصيل اسمه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها من ورقه من الشجر الا يعلم يعلم متى سقط وأين سقطت وكيف سقطت ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقف ولا يابس إلا في كتاب الله حبة في ظلمات الأرض صغيرة أو كبيرة أشيو صغيرة في ظلمات الأرض إذا قدرنا أن حبة بور غاصت في قاع البحر فوق الحائط وفوق الطين ن وكان ذلك ليلا ظلمة الليل وكانت السماء ممطره والغيوم متلبده هذا ظلمة المطر ظلمة الغيوم وكان الجو مغبرا هذا ايضا يا عز وجل في ظلمة يعني مع الجو جل الحبه كثير من الظلام ولا رطب ولا عادس إلا في كتاب النبي. الأف يعني أن تؤمن العلم أن تؤمن بأن الله محيط بكل شيء علما جملة وتفصيلا فيما يفعله العباد وفيما يفعله هو بنفسه. تؤمن بهذا إيمان حقيقيا. وأعلم أنك إذا آمنت آمنت بهذا أوجب لك الصفة من الله وخشيت الله. والرابع الذي ما عند الله لان كل حرق تقوم بها فالله يعلمها الثاني المطلب الثاني في الاقدار والقدر الايمان بان الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء ليوم القيامه قال الله عز وجل وكل شيء احصيناه في امام مذيد اي كتب وقال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وهو المحفوظ ان الارض يرثها عباد الصالحين والايات في هذا متعدده واخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لما خلق القلم قاله امره وهو جماد وهل يصح توجيه الامر للجماد الجواب نعم من الله يصح لأنه هو الذي ينطق جماد ولهذا على قال الـ قال الأرض وللسماء إيتيا طوعا أو كره قال تعالى فين الطاعين قال أكتب القلم انتفى لكن أشك عليه ماذا أكتب قال ربي وماذا أكتبه قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرا في تلك الساعة في تلك اللحظة بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، من يحث الح الحوادث والوقائع إلا الله عز وجل؟ لكن هذا الرحمفور مشتمل عليه، ولا تستغرب يا أخ، تقول كيف هذا اللون؟ كنت بتفيه جميع الحوادث، لأنك لا تعرف حجم هذا. اللحن. ولا سعة هذا اللوح قد يكون ملأ السماء واتقى الارض ثم ظهر في الاونه الاخيره ما نسمك الاقراص اقراص ايش الليزر يتسع القرص الصغير الى كتب كبيره وهو من سنن العالم واخرها لا تقريبا لا تشبيها لان اللوح المحفوظ اعظم من ان يحيط به كذلك نطيلهم في الله مقادير كل شيء الى يوم الايام الرابع الثالث ان تؤمن بان كل ما حدث في الكون فهو بمشيئه الله لا يخرج شيء عن مشيئه ابدا ولهذا اجمع المسلمون على هذه الكلمه ما شاء الله كان ايش وما لم يشأ لم يكن اي شيء يحدث ما بمشيئه الله يعني وهذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه وما يفعله العباد كله بمشيئه قلت يقول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه ايتان وقال عز وجل لمن شاء منكم ان من يستقيم أثمن وما تشاؤون إلا ان شاء الله رب العالمين فكل ما حدث في الكون فهو في مشيئه الله واذا امن الانسان بهذا سالما من مشاكل كثيره سالما من عمل الشيطان اذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود قل ليتني لم اقصا هذا من عمل الشيطان لان لان الذي فعلته قد ايش قد شعر الله عز وجل ولا بد ان يكون لكن ان كان ذنبا فعليك بالتوبه الرابع الخلط ان تؤمن بان كل ما موجود سوى الله هو مخلوق من خالقه الله عز وجل كل شيء مخلوق لله السماوات الارضون البحار الانهار الكواكب الشمس القمر الانسان مخلوق لله حركات الانسان مخلوقه لله لان الله تعالى خلقه باستفاضه وافعاله اي حركات الانسان وافعاله وإذا كان هو مخلوقا بصفاته وأفعاله مخلوقا ولا شك فأفعاله جداد مخلوقة لرب العباد عز وجل طيب خلق الجوجل كل موجود سواه وهل صفات الله مخلوقه هل الجواب لا لأن صفاته كذاك كما أن كذات الإنسان، كذات الإنسان مخلوق. أقول مرة ثانية فأقول الإيمان بالقدر يتضمن إيش أربعة الإيمان ب, ب... بأمور أربعة الأول العلم والثاني الكتابة والثالث المشيئة والرابع الخلق. وسنذكر في الوعد إن شاء الله. أن الناس انقسموا في القدر إلى ثلاثة قسم: مفرد ومفرد والثالث مقتصر م مقتصر مستقيم. وتعالمنا بالقدر خير وشر. قال صدق صدق. القائل الجبير ثم قال اقبلني ان الاحسان الاحسان مصدر احسن يحسن وهو وهو بذل الخير للغير من مال او جاه او اي ذلك هذا بالنسبه لاهسان المخلوق اما بالنسبه لاهسان في حق الخالق فان تبنيه إاذادتك على الاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكلما كنت اخلص واتبعه كنت احسن فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاحسان ان تعبد الله هذه واحد تعبد الله وعباده الله لا تتحقق الا بامرين كما سمعتم وهما الاخلاص والمتابعه كانك تراه والاعبد لله كانه يراه لا بد ان يكون ان تكون عبادته مبنيه على رهبه شديده لان من راى محبوبه فسوف يسارع الى الوصول اليه فعباده الانسان ربه كانه يراه تتضمن الرابطة في إيش في الوصول إلى إثناء وتعالى وهذا يستلزم الجد والاجتهاد في العبادة، فإن لم يكن درى فهنا مرتبة ثانية أقل، فإنه يرى فعبده على وجه الصوف لا تخالف لأنك إن خالفته فإن هو يرى. فصار للاحسان مرتبتان مرتبه الطلب ومرتبه الهرب مرتبه الطلب ان تعبد الله كانك تراه مرتبه الهرب ان تعبد الله وهو يراك حجا وجلجا وبهذا نعرف ان الجملتين متفاهنتان فلين تكون تراه انه يراك افهمتم جيداً ان تعبد الله كانك تراه وهذا يقتضي نعم شد رقبتك والطاع ل تصل الى مفهوم فان لم تكن تراه فانه يراك فاحذر كما قال عز وجل ويحذركم الله نفسه ايهما اكن نعم الاول ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني جاء الثاني في مرصده الثاني متاخر فادري قال نعم قال ان عبد الله كان يترافع ينتق تراهم فانه قال فاخبرني عن الساعه ولم يذكر قال صدق اكتفاء بالاول قال تاخني عن الساعه ما هي الساعه الساعه هي هي قيامه نعم هي قيامه الناس من قبولهم للرب العالمين يعني البعث وسن الساعه لانها داهيه عظيمه قال الله عز وجل يا يا عنا سوف تقربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم قال اخبرني عن الساعه فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المسؤول عنها يعني نفسه باعلم من السائل يعني جبريل والمعنى اذا كنت تجهلها فانا اجهلها ولا استطيع ان اخبرك بها لان علم الساعه مما اختص الله به عز وجل قال الله سبحانه و تعالى يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه وقال عز وجل في سوره الاحقاف يسالونك عن الساعه أنك حسيء عنها. قل إنما علمها عند الله. وقال عزوجل قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا الله. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بعث. ولهذا يجب علينا أن نكذب كل من حدّد عمر الدنيا في المستقبل. ومن صدق كذا وكذا، وما نسمع عن بعض أهل الشعوذة أن عمار الدنيا كذا وكذا حياة على ما مضى منها، فإنه يجب علينا أن نقول بألفنا وقلوبنا ليش كذبتم، ومن صدق بذلك كذا وكذا. لانه اذا كان اعلم الرسل بالله عز وجل البشريه واعظم الرسل الملكيه كل كلاهما لا يعرفان متى تكون فمن دونهما من باب اولى بلا شك لما قال اما المسؤول عنها بعلم السائل قال اخبرني عن امراتي اي علامات قربها لان الاماره اننا في العالم والمرات اماراتيه اي امارات قربه وهو ما يعرف بالاشراط قال الله عز وجل فهل ننضمون الى الساعه ان تاتيهم بضره فقط جاء اشراطها الا نعم اشراط الساعه كثيره بعضها قريب من الساعه وبعضها بعيد بعضها صغير وبعضها كبير من علامات الساعه بعثه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه بعث لجميع من بعده ولا ياتي بعده رسول وهذا يدل على ان الساعه قري ومنها ما ساد ذكره بالحديث الان قال ان خالد الانسه ربتها وفي لفه ربها انثى الامه يعني الرقيه المملوكه ربها اي سيدها او ربته اي سيدته وكلا اللفظين محفوظ ولكن ما معنى انثى الام تربح هل المراد العين او الجنس شرح لي هذا العلماء من من قال المراد ان تلد الامه ربها يعني ان تلد الامه من يكون سيد لغيره لا لا فيكون المراد بالامه الامه بالعين او بالجنس المراد الامه بالجنس وقيل المعنى ان الامه بالعين تلد سيدها او سيدتها بهاء يكون الملك قد اولاد امته ومعنى اولادها اي انجبه منها سيكون هذا الولد الذي انجبته يكون سيدا لها اما لان اباه سيده سيدها وان لانه سوف يخلف اباه فيكون سيد الله يكون سيد الله ولكن المعنى الاول اقوى ان الاماء يردنا الملوك وهو كنايه عن تغير الحال بسرعه ويجلو لهذا ما ذكره ابن وأن ترى الحفاة العرات العاله يتطاولون في البنية الحفاة يعني ليس لهم أعياد العرات ليس لهم ثياب وتكسوهم وتكفين العاله ليس عندهم ما يأكلون من النفقة أو السكن أو ما شبه ذلك عال فقرا يتطاولون في البنيان اي يكونون اغنيا حتى يتطاولون في البنيان اي اهم اطول وهل المراد بالتطاول ارتفاعا او جمالا او هما اثنان كلام يتطاولون في البنيان اي هم اعلى يتضارعون في البنيان اي هم احسن وهم في الاول نعم فقراء يعني يجدون شيئا لكن تتغير الحال بسرعه مما يحل على قرضه قم الساعه وهذا هل يوجد الان او لم يوجد نعم والله ناديه هذا الموضوع هو من اشعار الساحه وبعد يوجد ما هو اعظم من هذا فالله اعلم لكن اذا كل الناس وكل جيل يحدث في مثل ذلك يقول هذا من اشخاص الساحه فالله اعلم لكن هذا اعلان واضح يقول في الحج في الحديث نعم نعم ثم انطلق هل بحثت مليا او هل جتنا عندكم ثلبتماليا يعني بقيتتم مد مليا اي مده طويله كما قال فاعل بوخور ني مليام اي مده طويله قيلت ايام وقيل اكثر وقيل اقل ولكن المعروف ان الملي يعني الزمن الطويل ثم قال يا عمر يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن له تبرير. يعني كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجده فيما بعد وسأل. أتدري من السائل؟ أي أتعلم من هو؟ فقال تبرير. إذا قال عمر الله ورسوله أعلم. وهذا يعني ان ما لا ان عند عمر في هذا فقال ان نبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم هذا جبريل الاشاره هنا الى شيء محسوس مرئي او الى شيء معلوم بالذهن نعم الى شيء معلوم بالذهن هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم لكنه جاء بهذه بهذه الصيغه صيغه سؤال وجواب لانه انكتب في النفس واقوات التاثير هذا الحديث فيه فوائد كثيره يعني لو ارااد الانسان ان يستنبط ما فيه من الفوائد منطوقا ومفهوما واشاره الى كتاب مجلد لكن يشير اشاره قليله قليله يلا ما يحضرنا ان شاء الله رجعنا نعم يا شيخ عبد الله سوى جبل على الاسلام ما قال لعمر ادري من السائل قال ما قال جبل ما قال اثقنا بالامور ديات اوكي ما اللي بيسوا عشان ما قال لعمر اتاخذ من علم الامور ديات لا جاي ما هو دينا لما قال امور دينا دينا دينا نعم لا فخاني يا شيخ من أراد يعبد الله في مقام الإسلام هل درج في ذلك حيث أولا يعني يحاول أن يعبد الله في مقام الإسلام ثم في مقام الإيمان حيث يجب الإيمان مستقر في قلبه مم. ثم إذا إحسان وحاول حد يحاول من البداية أن يعبد الله في هذا المقام نعم هذا سؤال وجيه يعني يقول الحديث مرتب الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان فهل معنى هذا أن الإنسان يبدأ أول بالإسلام ثم بالإيمان ثم بالإحسان؟ الأجوبة نعم بدأ بالإسلام لأنه أعمال جوارح الظاهر, الظاهر. ثم سنب الإيمان لأن الإسلام ما بين الإيمان لأنه أعمال يعني أعماله في أمور علمية لا عملية ثم الإحسان نعم أول من قال أن هو عليه السلام أو الرسول بعد خديش نعم هل هو ذي يعني حتى يوضح بين القول أن النبي يجد الشريعة لا مجرد أن الذي لم يُقبله وعادم نبي ولا مجدي شريعة اللقب يعني فقد يقول قال يعني مثلا إيش مثلا إيش فاثناء هذه حاجه لان ادم عليه السلام لما كان يصلي ويعبد الله وكان ابنائه ومن حوله قله ولم يكثر فيختلفوا ولم تفسدهم الدنيا صاروا يتج태 السنبي لكن اذا قالوا ان لو عليه السلام هو اول رسول بعد حدود الشئ ما صح كان يقال هو اول رسول مطلقا لكن الرسل لم يرسلوا الا حين اختلف الناس كان الناس هم توحده سبعته الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس نعم عشان. ها هذا ادعوا شكواك ولا وين ناخذ حتى الان نعم انا اقول بان النبي ارسل ولم ثم بالتكذيب هل اشكي لا نبدأ نفهم ما هو النبي مرسل بالتبليغ نعم على ان يشهد الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي يوبا الى قومه خاصا فقولوا هنا هذا بين الرسول عليه الصلاه والسلام انه رسول كان ان القران منزلا من ذكرى اتوصل بيته في ليله الامس نعم صلى الله عليه واله هل يجوز ضرب الامثال ضرب الامثال في الاشياء المحسوسه لتقريب الارقام في مسائل الاخره مثلًا بعد الإخوان يعني الوعد مثل يوم القيامة اللي يساوي خمسين ألف سنة من أيام الدنيا يعني في الوعد يقربون به إن عمر الإنسان عمر الإنسان إذا كان كذا ستين سنة أو كذا وهو يعيش كذا دقيقة بالنسبة ليوم الآخر قياسًا على هذا هذا ناجح هذا ناجح مثل ما رأيني بعض الناس يصور الناس هذا مرة نبد نبدا نبدا الاحرح الاحل ان انا هذا انه يحكي كيفيه لا اعلم وهذا ايضا مما يقلل هيبته يا منقيا الشيء بص النب انت بحث قلنا ما انت انت بحث ما انت بحث لا ما انت انت طيب عندك سؤال ايوه طيب لانك لن تنتبه نعم الاستعارة. أركان الله فيكم الشيخ ذكرنا بالأمس حديث تفصيل الرسول صلى الله عليه وسلم على الديانة سيد ولا ديانة ولا فخر. نعم. الشيخ بعضهم يقولون أن بعض من يستعون التوحيد هذا كلامهم يقولون ولا فخر ليس المراد ولا ريا ولا سمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دريء من هذا. نعم. يقول ولا فخر يعني ولا فخر يوادي هذا فخر. إيه. لهذا خلاف خلاف بين الله. يا اخي ما سمعتني اخوي اخو خلي يبين كمان السالفه على الصراط المستقيم ولذا معنى يعني الانسان معناه انه ممكن ان يتصدى به اليس الله قال لئن أشرقت لا ان اشركت لا يحفظ ان عمله وريشت لا نعود الى الفوائد وناخذ منها ايسر على عجل حتى لا تاخر من فوائد هذا الحديث بيان الحصن يفطر النبي صلى الله عليه وعلى نبيه وسلم وأنه يجلس إلى أصحابه ليس نائما وليس ينفلت ويعرف سوقه بل إن الجارية تأخذ بيده على صد مسلم حتى توصله إلى بيته إلى بيتها لأحب الأشياء من توابع صلى الله عليه وعلى نبيه وسلم. وأعلم أنك كلما توضعت لله ازدادت بذلك رثاء، لأن ما أنت وضعت لله رفع الله رزقه، ومنها جواز فروض الأصحاب إلى سيدهم وشيخهم ومن يفوقهم، لكن هذا مشروط بما إذا لم يضيع عليه الأوقات. فين ضيعوا العلاقات فله يعني بعض الناس ياتي الى الشخص مثلا ويجلس اليه ويتحدث اليه ويتجاهم مثلا الرجل الذي يحب ان يحضر العرقاق يقول له يعني اسم هذا مثلا كما مثلا يقول والله اللي يلدس نعم ويقول ويودي ودافع الاخر لشده محبتي له وتحدي لديه ومن توا على حديد ان الملائكه عليهم السلام يمكن ان يتشكلوا باشكال غير اشكال الملائكه يعني جبريل اتى بصوره هذا الرجل المذكور في الحديث فينقرئ قائل وهل هذا اليهم او الى الله عز وجل فالجواب هذا الى الله بما اننا ان الملائكه لا تستطيع الملك ان يتزين بالزي غير ما خلق الله عليه الا باذن الله عز وجل ومنها الادب مع المعلم كان فعلك جيد جلال انامه جنس المتعدي ليأخ ل ليأخذ من ومنها جواز توزيع يقوله يا محمد وهذه عبارة عبارة من عبارة العرب فيؤدي بها كأنه عربي وإلا أهل المدن المتخليون بالأخلاق الفاضلة لا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. ومنها فضيله في الاسلام وانه يجب ان يكون اول ما يشرع ولهذا اركان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعشر الرسل في ذكر الله امر ام ان يذكر قبل كل شيء بشهاده لا اله الا الله, إلى الله وأنه محمد رسول الله ومنها ان اركان الاسلام هي هذه الخمسه ويؤيد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال دين الاسلام على خمسه ودفع ومنها طه الصلاه وانها مقدمه على غيرها تابع الشهادتين ومنها الحث على اقامه الصلاه اي على فعلها قيمه مستقيمه ومنها ان اداء الزكاه من الاسلام وكذلك البقيه فاذا قال قائل اذا ترك الانسان واحده من هذه الاركان ايكفر ام لا فالجواب انه اذا لم يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهو كافر بالاجماع ولا خلاف بهذا وان اذا ترك الصلاه والزكاه والصيام والحج او واحده منها ففي ذلك خلاف فانا الامام احمد رحمه الله رواه ان من ترك واحده منها فوكافر يعني من لم يصل فوكافر من لم يزك فوكافر من لم يص فوكافر من لم يحج فوكافر لكن هذه الروايه منهج الدليل ضعيفه والصواب ان هذه الاربعه لا يفسد تاركها الا الصلاه لقول عبد الله الشقيق رحمه الله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرون شيئا من العمال صدق وكفر الا الصراحه ولذلك ادين المعروف طيب لو انكر وجوبه وقعوا يكفروا لا يكفروا يكفر لان هذا لانه وجوبه امر معلوم بالضروره من دين الاسلام اذن اذا تركها امدا هل يعطيها اولى نقول لا, لا أن وقت لا ترك فلو ترك الصلاه حتى خرج وقتها بلا عذر قلنا لا تقض لانه لو قضاها لن تنفعني في قول نبي صلى الله عليه وسلم بل نحن نتفاهم بقول الله تعالى ومن يتعدى حدود الله اولئك هم الظالمون والظالم منهم الذي لا يمكن برمين أن... ومن اخرس ومن احدا أخر... من اخرس طرات عن وقتها الى عضو فهو ايش ظالم ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عمل ليس عليه امر فهو وكذلك يقال بالصوم لو ترك الانسان صوما يوما عمدا بلا عذر ثم ندم بعد ان ظهر شوا واراد ان يقضي فاننا نقول لا تقضي لانك لو قضيته لن ينسك لكونك تعديت حدود الله ورسولنا بي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ان هذا يصنع من كان في صلاه قد عدل حتى خرج الوقت او الصوم قد عدل حتى خرج الوقت نادي اسمع يا قلنا لا يقضي يقول أكثر من الطاعة وتبين الله جوهر الحقيقة وأكثر <تصفيق> الزكاة الزكاة موقتة وغير موقتة نعم هي غير موقتة لكن فيها شيء من التوفيق إذا ترك الإنسان ثم تعب وأراد أن يزكي نقول زكي لأن الأزل وقح حجج يقال فيه لا تزكي لك الشاب قلنا طيب إذا ما وفلم يزكي كهل كهل تخرج الذكاء من ماله أو لا فقط نعم تخرج لكن لا تزكو عن الذكاء يعذب عليها واننا كل تخرج لحق اصحاب الذكاء يعني لحق اهل الذكاء فهم جم لكن ذمته لا تبرئ لان الرجل مات على عظم الذكاء الحج كذلك لو ترك الانسان القادر المستطيع تبرئا حتى مات فانه لا يحج عنه يان رجل ترى تش لا يوجد ان حج فكيف ان احج عنه وواليه طيب هل يجب على ورثته ان يخرج الحج عنه من ملكته نعم لا لانه لا نافع ولا يتعلق به حق غير كالزكاه قال ابن القيم في تهذيب السنن هذا هو الذي يجب ان نراغبه وهو الوانه الحمراء وهو الذي تدل عليه الاثله فيجب على اللسان ان اتقي الله عز وجل لانه اذا ما لو حجه لو فج حج عنه اغمرنا لم تجبرنا لم تجبرنا من المجد في طيات هذا الحديث الانتقال من الادنى الى الان الاسلام بالنسبه للايمان ادنى لان كل انسان ممكن ان يسلم ظاهرا فرد العراق وانا من كل تؤمن ولكن يقول اسلم لكن الايمان الله من حق الايمان الايمان ليس بالعمل الهي نحله القلب والتي تصرف به صعب ولفرض هذا الحديث ان الاسلام غير الايمان الاسلام غير الايمان لان جبريل قال ما الاسلام وقال ما الايمان وهذا يدل على التغاير وهذه المساله يقوم فيها نقل الشارع ان ذكر الايمان وحده دخل به الساء وان ذكر الاسلام دخل به الايمان فقوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا يشمل الايمان او لا يشمل يشمل وقوله تعالى فقل استمت هو شيء لله نعم ومن معن هو انعم من تبعني يشمل كذلك الايمان اذا ذكر وقتها ذكر في الدرس قال تعالى وبشر من بني ذات انفر تجاهدون بسبيل الله في سبيل الله بيامركم الله نعم ذمنا ابن وابن و det jahiduna fi sabilillah amalakum wa bashirumul mu'minin ila ila dukra li sama'ahda jahra keeman aw iman wahda jahra kees anna ila dukra jamian hayastaqi hayastaqi yaftariqan ila dukra jamian saral islam alanya wa iman sirr مشاكل هذا حديثي معنا ويدل على التفريق قول الله عز وجل قالوا اناءب وامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما فرغ منا في قول فان قال قائل يرد على هذا الاشكال اذا قلت انهما الى الشمعه افترقا يرد عني الاشكال وهو قول الله تبارك وتعالى في قوم لوط فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قال من اخرجنا كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فاعتبرك السائل بما فجاء ان هذا فهم خطا وأن قلهم في آخرها من كان فيها من المؤمنين يخص المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعم كل من كان في بيت لوث، وفي بيت لوث ملاة بمؤمنة، من هي امرأت التي خنت وأظهرت أنها معه ولست كاذبة، البيت بيت مسلمي لأن المرأة لم جوب الى العداوه والفرقه هم في دين كل واحد لكن الناجي من الناجون اي مؤمن خاص وللهذا اخرجنا من كان في امن امين وهم ما عدا هذه المضخم اما البيث فهم كمسلم ويؤخذ من هذه الايه فائده ويا ان البلد اذا كان المسيطر عليه هم المسلمين فهو بلد الاسلام وان كان فيه نصارى او يهود او مشركون او شيعة يهود لان الله جعل بيت لوط بيت اسلام مع ان امه كانت كافره هذا هو التضييق في مساله الايمان والاسلام والحاض انم الى ذكر الاسلام وحده دخل فيه الايمان وان ذكر الايمان وحده دخل به الاسلام وان ذكرا جميعا ترف فسار امن كما قال بعضه الى كما انطلق وان انطلق شنا ولهذا نظهر كان المسكين والفقير والبر والتقوى هذه الفاضل اذا جنعت اقترفت واذا اقترفت ايش تعمل ومنافع هذا الحديث ان اركان لناس الست كما سمعت وهذه الاركان توجد للإنسان قوته الدين اتقى الطاعه والخوف من الله عز وجل وامن فوائد هذا الحديث الإيمان بالله عزوجل، الإيمان بالملائكة، فمن أنكر وجود الله فهو كافر. هذه البصيرة ستة أقولها الآن على سبيل العموم. من أنكر واحد منها فهو كافر. يعني من قال لا لا لا روح، لا ملائكة، لا كتب، لا رسول، لا يوم الآخر، لا قدر، فهو كافر. لأنه لأنه مكذب. بما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث اثبات الملائكه وانه يجب الايمان بهم وهنا نسال هل الملائكه اجسام ام عقوق ام قوى نعم الملائكه اجسام بلا شك اجسام بلا شك كما قال عبد الزوجي جاعل الملائكه برسلا جاعل الملائكه برسلا ولي اجنحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطت السماء يعني صار لها اطيط اي صرير من ثقل من عليها وحق لها ان فايت ان تئث ما من موضع اربع اصابع الا وفيه ملك قائم لله او راكع ساجد ويجل لهذا الحديث جبير أنه له ست نعات جناح قد سدد أقوال الأمثلة على هذا كثيرة قصدي والأدلة على هذا كثيرة وأما من قال إنهم أرواح لا أتسام لهم فقالوا منخر وظلام وأنكر منهم من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان والشياطين كناية عن قوى الشر فهذا من اقرى الاقوال طيب من وقع من وقع هذا الحديث قال انه لا كنت للايمان بجميع الوصايا فلو امن احد برسوله وانكر الجواف فانه لم يؤمن برسوله ده هو كذا واقر قوله الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين نعلم ان ما كذبوه محمد ولم يكن قبله رسول لكن تكليف واحد من الرسل تكليف للجميع تكليف واحد من الرسل تكريب تكريب واحد من الرسل للجميع تكليف واحد من كتبهم يعني انه نذر من عند الله تكليف للجميع من فاضل هذا حديث الثالث يوم الآخر اليوم الآخر الذي هو مع معال الصفر والنهاية أن يكون الإنسان إما في جنة جل على الله ويكبر أو في النار وقد أنكر البعض قالوا من المشركين أو كل المشركين قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسج خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم رميم يتردد من يحييها اجاب الله عز وجل فامر نبيه ان يقول كل يحييها الذي انشاها ومرها هذه دليلا يحييها الذي انشاها ومرها وجه كونه دليلا ان الكافر على الايجاد قادر على الاعاده هذا دليل بالغ بالغ بالغ قال الله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه فاذا كانت تاو الخلق هينا وانتم ايها المشتاقون تقرون به فاعادته اهون وكل هينا على الله عز وجل الذي انشأه اول مره الدليل الثاني وهو بكل خلق اليف يعلن كيف يخلق اجبوجا ويقدر على خلق فكيف يقولون ان هذا من الجن الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار جعل لكم اي من الجن يا ايها الذين لكن المحاجج نار لها يمكن جعل لكم من الشجر الاخضر نار ما معنى هذا معنى هذا ان في بلاد الحجاز شجرا يقال له المرخ والاطال يضربونه بالزن ثم يشتعل نار يشتعل نار مع انهم اصغر وربط و و و ذلك ابعدنا يكون عن النار تخلق من النام فالقادر على ان يخلق من الشيء ضده قادر على ان يخلق ان يعيد الشيء نفسه وقوله فاذا عند من تحجون تحجون هذا الزام لهم يعني امر ليس غريبا عليكم فالامر ان تستعملون ولا اتي عن اخواننا الذين لم يذكوا هذا هل يعرفون ما قلت او لا في شجر يؤخذ من غصن وفي شيء منه زن هذا غصن فيضرب الزندبي هكذا فيصاير شرارا ثم يؤتى بالانخل وشبيه منه و شجر سريع الاشتعال هشدار جيني ايضا اخر اولئك الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله لا مش جواب بل اجاب الله نفسه لان خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وهو الخلاق العليم يعني للخلق كامل مع كل اكتمال انما امره اداره شيء ان يقول له كن فيكون ومن كان امره إذا اردت شيئا ان يقول له كن فهل يوجد شيء يا والله لا كن فيكون ان امر موجودا ان يوجد عدم او معدوما ان يوجد شيء مهما كان رايت سلمى وقف موجا على البحر العميق امره الله ان يضرب البحر فضربه مره واحده فنتلق و تاركا طريقا تاركنا 10 طريقا يبسا في الحال من يغتر على ان ميهدا يميز بين الماء لا يغتر احد بما عند وجهه لانه اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وبهذه المناسبه اردت ان انبه على كلمه دارجه عند عند العوام يقولون يا من امره بين الكاف والنون. تسمعوا عن هذا؟ تسمعوا بي هذا؟ هذا غرض عظيم. غرض الصراط يا من أمره بعد الكاف والنون. لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا. الأمر لا تتم إلا إذا إلا إذا جاءت الكاف والنون. لأن الكاف المعلومة ليس أمرا. واليوم كذلك لكن مشي مع اعماء تكون امرا فصابن تقول يا من امره اي ماموره ذا بعد الكاف ومن ان ما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فجكان الذي قد يملكون في كل شيء واليه ترجعون المهم انه يجب علينا ان نؤمن باليوم الاخر وان كانت العقول الضعيفة تستبعده لأن الله تعالى إذا أمر حصل هذا فورا كما قال تعالى إن كان سلطة صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون صيحة واحدة يأكل خلاء قلبه طيب الوقت أنت الوقت الله تعالى وإلى إلى الدفعة القادمة إن شاء الله تعالى من من اركان الايمان واحد من ناقص اكثر من ناقص منام نعم ليش فنقوم وبالله نقول من اركان الايمان بالله الايمان باليوم الاخر وهو يوم القيامه وسمي اخر اخر لانهم جاء بعده هو الاخير اخر برا وغالب من يقول اذا دخل الميت انتقل الى مثواه الاخير لان هذا لو ان القائل اعتقد مذلول هذه الكلمه لكان منكر للبعد لكنهم لا يقولون هذا فنقول يجب الحذر من كل ما يوهم معنى فاسدا ان نتفصيل ذلك فليس هذا موضع ذكري نعم لان هذا موجود في كتب العقائد وتأمّن بالقدر خير وشر هذا معترف عظيم الإيمان بالقدر معترف من زمن الصحبة إلى يوم الآخرة وس وسبق لنا أن لهم راتب أربعة أولها الثاني الكتابة الثالث الرابع الخير هل نتكلم عن كل واحد منها تصليدا وذلك لأهميته أولاً العلم انتو ينبي ان تؤمن بأن الله عز وجل عليم بكل شيء جمله وتفصيلا مما يفعله بنفسه او يفعله عباده والعبد يعلم على هذا كثيرا قال الله تعالى والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وقال عند وجه الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير الجواب نعم وعن التفصيل ذاك عناكم حياه رس الانام ابو نعم ويعلم ما في الليل ابينا لكنهره طيب يعلمه اله ويعلم ما في البدن والبحر ونشق ونقض الا يعلمها ولا حبه في نظم الارض ولا رطب ولا يابس الا تذني علم الله عز وجل كامل ابتداء وثناء اي انه لم يزل ولا يزال عالما لم يطرح عليه العلم عن جهل وان يرد على ان الانسان قال موسى عليه الصلاه والسلام لما قال له فرعون ماذا نقول له قال المها عند ربي في كتاب لا يغى ربي ولا ينسى لا اله الا لا يغى ولا ينسى لا يغى يعني لا يجهل ولا ينسى اي ما عالم بل انه فعل حين قال قائلي قائل لدينا اشكاء ليس يخول لنا انتبارك وتعالى ونبل ونكون من حجا على مر المجاهدين منكم والصابرين ونبؤ اخبار وقد عثوجا ليعلم الله من يخاف بغير وامثال هذه الايات مشكله لان ظاهرها تجدد علم الله عثوجا بعد وقوع أفهمت من الشياء أولئك مفهوم جماعة الوصف والآخر ولن نكون حق تناقض. وقال عز وجل أن حسيف من تدخل الجنة ولن يعلم الله الذين جاهلونكم ما علم السبب لي. وهذا أشكال. والجواب عن من أحد أمره إما أن نقول إن علمه عز وجل بعد موقوع. غير علمه به قبل وفوه علمه به بعد وفوه غير علمه به به قبل وفوه علمه به بعد وفوه غير علمه به به قبل وفوه لأن علمه به قبل وفوه علم بأنه ساق وعلمه به بعد وفوه علم بأنه نش بأنه واقع ننظر هذه النقطة المتوهو الله عز وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لا نهايه له مريد لله لا شيء لكن الاراده المقارنه تكون عند الفعل انما امره بان اداره شيئا ان يقول له كن فيكون فهنا هناكتان إرادة, اراده قديمه واراده مقاربه للفعل شيء اراده ان يخلق شيئا متى متى يريد متى يريد عند خلق لكن كونه أراد أن يخلق يستغل هذا غير الإراد المقارن كذلك الغض هذا جواب جواب الثاني حتى أن علما علما يتربت عليه سواء العقاب لأن عندما الله ال الأذن يسابق لا يترتب عليه العقاب وما تأذى أو ما لعاقا الثواب والعقاب يترتب عليهين نعم بعد أين بعد... بعد بعد الامتحان والابجيلاء ولنقول نحن حتى نعرف هنا إذن هل بقي الإشكال لا ولله الحمد الإشكال زال نعم وقد قال هؤلاء القدريه ان ان الله تعالى بافعال البلاد مستقل يقولون الامر هو يعني مستقل وهؤلاء كفروا بلا شك الذين يقولون ان الله لا يعلم شيئا بعد وقوعه هؤلاء كفار لانكارهم ما دلت تمسني عليه دلاله قطعيه واجمع عليه المسلمون انتينا الآن من هذا الإشكال والحمد لله أظنه بنرخنا نعم بلى كيف الثاني الثاني أن المراد بالعلم العلم الذي يتلتقى عليه شواب العقاب فإنه لا يتلتقى الشواب العقاب على معلومه بالنسبة للشعب إلا بعد الابتعاد إلا بعد الاجتلاء والامتحان والتفريق صحيح المكتبه الثانيه الكتب في النفق المحفوظ كذا وضاع في عالم الشيء هناك كتابات اخرى كتابات رومنيه وكتابه حوليه شيء من جها له متاخر كتابه رومنيه ولان جنين اذا اهتم له اربعه اشهر بعث الله إليه الملك الموقر بالرحمن وأمر أن يكتف أجره ورزقه وعمله وشقيقه هذه كتاب عمورية لأنها يش مقيّد العمر تبت من هو ولا ولا ولا يعرض شرط. كتابه حولية، وهي التي يقول ليست قدر. كما قال عزوجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من حين جنا. يفرق يعني يبين ويفصل كل أمر حكيم، وليس أمر من عند الله إلا وهو حكيم. ثاني تسمى كتابة, حولية. ذكر كتابه يوميه دعهم لك كتابا يوميه واتدل لها لذلك بقول عز وجل يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن ولكن الانس ليست واضحه في هذا المعنى هذه الكتابه يا اخوان هل ستتغير او لا ستتغير اسمع كلام رب العالمين عز وجل يمشي الله ما يشاء و عنده هو كتاب اللوح المحفوظ ما فيه محو ولا كذب ونعم يكتب ما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه لكن ما كتب لاجل المسمى في الصحف التي بيد الملائكه هذا يمشي الله ما يشاء و الله عزوجل إن حسنات يرهمن السجعان وفي هذا المقام ينفر على من يقولون اللهم إني لا أسأل كرب ذا الغضاء ولا أن أسلك اللصفي من أين هذا الدعاء المبتلى جراء بجعيل ضاد إذا كنت لا أسأل كرب ذا الغضاء ولا أن أسأل ك اللص معهم مستغلي يعني افش ما شئت ولا بس خط وهذا بلا الانسان يسال الله عز وجل رفع البلاء نهائيا اللهم عافني اللهم ارزقني ومعاش فلاح يقول لا سقول حافظ اذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تخف لا يقعدكم الله ما كل شيء فقولك لا ارد الى هذا الكلام كان قلا ويفيد ان في اشد وعلم ان الدعاء قادر يرد القدر كما جاء في الحديث لا يورد القدر الا الدعاء وكان الانسان افتقر غايته افتقار حتى كذاهلك فإذا دع أجاب الله دعاء كم الإنسان ولد حتى عيس من الأحياء فاا فاتوا فاتيقول الله جاع. وش قصة يعني ليه هذا قريب؟ أنو باذنا برب وأن نسأني يربو وأن سأحم رحم. ذكر حاله يريد أن الله يكتب له طاقة فسربنا له نبش. كذا بناء ما بين منقول الكتابة التي ذكرنا متى كانت كانت قبل خلق السماوات والأرض والأرض قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خمسين ألف سنة كتب الله مغادرة كل شيء تقيم ثالث المطلب الثالث: المشيئة. المشيئة كل شيء وقع فرع في مشيئة الله. كل شيء. المطر في مشيئة الله. الجفاف في مشيئة الله. نبات الأرض في مشيئة الله. الإحياء في مشيئة الله. الإماتة في مشيئة الله. وهذا لا إشكال فيه. يعني مشيئه الله لفعلي الزواج لا مشيئه لا, لا اشكرا لكن مشيئه الله للي قالها هل الله يشاء في العبد اجيب نعم نعم, نعم. قال الله عز وجل من شاء منكم ان من يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله وقال عز وجل ولوشاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن السلف فمن من امر ومن من كفر ولو شاء الله نقتله واتفق المسلمون على هذه الكلمه ما شاء الله كان وما لم يشأ نبت فتعمل قد الاشياء لله لكن يبقى عندي اشكياء اذا كان المشاء صار الانسان مجبرا على العمل صار الانسان مجبرا على العمل. لان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سيؤدي بنا هذا الانتقاد الى نذهب الجبريه وهو منهج الجميع الجميع لهم ثلاث جماعات كلها في النار الجنه وهذه تتعلق بالفساد، الجبر يتعلق بالقدر، الارجع يتعلق بالإيمان، ثلاث جماعات كلها لا خير فيها. طيب أقول إذا كان كل شيء من شاء الله وبكتاب الله، سيقول القائل إذن نحن مشرفون، نحن مشرفون، وهذا قول لا يخفى ما فيه من الفساد. لانه اذا كان انسان مجبرا فاعل الفعل ثم عدل عليه كان غايته تكون كان ذلك غايته تكون كيف ينهاني عن شيء ثم يجبرني على ثم يجبرني على حاجه ثم يعذبني هذا رب عنها بشر لو صح الناس في الفكاز كان خالق الزوج ولذلك يعتبر هذا القوة من أفضل الأقوال، ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترف، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التان، وبهذا التقرير يبطل قو يبطل هذا الختان الحادث المحرّم. هل الانسان مسير او مخير؟ هذا سؤال بالغ غير وارد كل يعرف ان الانسان ايش هو؟ مخير لا احد يجبر عندنا اذهب من بيتي الى المسجد هل اشعر بان احد اجبرني؟ لا وعندنا في اخر باختياري لا اشعر ان احدا اجبرني فالإنسان مخير لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها